أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من موطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا مطفة على قط فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكثون العظام لحم فكثون العظام لحم ثم خَلْقًا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالدين ثم إنكم بعد ذلك لميتون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 فَأَمْشَاهُنَا نَقُومُ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينِينَ تَنبُتُ بِالظَّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً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 فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا أبشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله لا أنزل ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب وصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفأردت النور فاتلك فيها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 وَقَالَ رَبِّي أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَمْشَيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ منه وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صني بما كذبون قال عما قليل ليصبح النماذمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا بِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَدِينَ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَقُونَ فَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحٌ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ أَحْيِنَ أَيْحَسَبُونَ أَنَّ مَا لُمِذْهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمالهم من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا يوم إنكم مما لا تنصرون قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به ثامرا تهجرون أَفَلَمْ يَذْبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ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 وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا فَعَذَّبْنَا بِعَذَابٍ شَدِيدٍ إِلَاهُمْ فِيهِ مُبْلِتُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن تعلمون سيقولون لله قل أفلأ تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم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 رب فَلَا تَجَاعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْدُرِكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِهُنَّ إِذَا فَعَبِلْتِهِ يَأْحَسَنُ الْثَّيِّأَ نَحْمُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَدَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيِّ يَحْضُرُونَ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما فرك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بغذخ إلى يوم يبعثون فإذا مفخ في الصون فذا أن ثاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في خالدون تلفحوجهاهم النار، تلفحوجهاهم النار، وهم فيها كارحون. تلفحوجهاهم النار، وهم فيها كارحون. ألم تكن آيات تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنما ظالمون قال اختأوا فيها ولا تكلمون قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون